بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وابارك على سير خلط الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهددى بهذه والسلمة بسلمته لا يمتين أما ذات أقول المصلف رحمه الله باب عشرة النساء لما دينا النساء متعلقة بالنكاح فرأت هنا يترتب عليهم الآثار من وجود عشرة كل من الزوجين للآخر والأصل في هذا الباب قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله سبحانه وتعالى في الحقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن والأحاديث في بيان ما يجب على الرجل من ما يجب على الزوج لزوجته وما يجب على الزوجة لزوجها دي. فكل من الزوجين مطالب محق للآخر وهذا ما يسمى في الفقوق الزوجية فمن العلماء من يقول باب الحقوق الزوجية باب حقوق الزوجية ومن من يقول باب عشرة النساء وكل البابين يذكر فيه الأحكام المتعلقة بالمعاشرة وعشرة النساء الهجو فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكمل ما تكون المعاشرة بالمعروف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسنته القولية والفعلية والتقريرية في معاشرة أهله وزوجه فروات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله يلزم الزوجين العترة بالمعروف الحقوق الزوجية تنقص من ثلاثة أنواع حق للزوج على زوجه وعكسه حق الزوجة على زوجها والحقوق المشتركة فهناك ثلاثة أنواع من الحقوق وبعض العلماء نفسنا إلى ثلاثة منقصنا إلى ثلاثة فيقول الشقوق المشتركة والحقوق الخاصة ثم الحقوق الخاصة إما للزوج على زوجتي أو العكس الحقوق الشقوق المشتركة فذلكذا المصنف رحمه الله بهذا قلبي يجب على كل من الزوجين من عاشر الآخر بالمعروف والمعروف ضد المنكر أي بما طره الشرع لا بما أنكره وبما أدن به لا بما حرمه ويشمل هذا المعاشرة والمعروف في الكلام في الكلام الطيب والمعاشرة بالمعروف في السعر الطيب وكذلك المعاشرة بالمعروف في الأمور المادية والمعنوية والمعاشرة بالمعروف في الفل zipper في فيغيب في قلبه حسنة أن أمنية لزوجته وتغيب الزوجة في قلبها الخير رانية الخير لزوجها فيسمن هذا الظاهر والباغم والقول والفعل كل ذلك ينبغي أن يقوم على المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عن المنكر أي عن المحرم الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمعروف أيضا ما تعرف عليه أهل العقود السوية والفقرة السديدة فالأمور التي تعارف عليها العقلاء والفضلاء يعاشر كل من الزوجين الآخر بها فهذا معنى قوله يعاشر كل منهما بالمعروف والدليل على ذلك قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال تعالى فأنشكوهن بالمعروف وكذلك قال شبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاشر أهله بالمعروف وأحسن إلى أجواجه صلوات الله وسلامه عليه وأكرمه نعم ويحرم مطل كل واحد لما ينزمه للآخر والتفره لبدنه ويحرم المطل المطل التأخير ومنه مطل الغني في السداد وهو القادر عن السداد يحرم مطل وهو تأخير الحق إذا طلبت جوج دوجته إلى التراش وهي قادرة ويمكنها ذلك لا يجوز أن تؤخر وتبادر مباشرة لقائده كذلك إذا طلبت الزوجة من زوجها لفقة البيت ونحقتها وعنده راتبه واستلم راتبه وعنده مال ويمكن أن يعطيها مباشرة لا يجوز أن يقول عطيك غدا أو بعد غد ويأخر عنها حقا فكل لحظة وكل ساعة يتأخر فيها يحمل وجرها وإثناء وإيامين ولذلك لعن في ملائف المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها وهي قادرة وامتنعت بافت والملائكة تتلعنها والعيابة للناس فالنطر التأخير كما يحرم المطل يحرم أن يؤدي الحق الواجب عليه وهو كارك بطريقة تشعب أنه مكرر فإن العشيرة إذا عاشر عشيرة ووجد أنه يعطيه حقه بكر وكأنه مقصوب على ذلك كإن عشرته ونفر منه ومل العيش معه وهذا هو الذي تهجم به البيوت وتتشتت به الأسر ويدخل فيه الشيطان بين الدوجين فلذلك لا ينبغي أن يؤبي بكره والكر يسمى التفريح بالقول كأن تتكلم خلالا يبلع لحنا غير راضي ويتكلم الرجل سلامه وهو غير راض، كان يعطيها نفقاتها فيقول خذ نادية نافيا قاسية جارحة وخذي خذي نفقاتي لا بارك الله لك فيها ولا بعد منك او خذي نفقاتي مضبوطة اني رضيت بها وكاره لذلك وخذيها بقبض ب طيبة نفس من ب غير طيبة نفس بلا أخذيها ولا أريد أن تأخذيها ويحدث بالسلام ويكون بالفعل كتدمره في التأسف وكذلك أيضا لولي الوجه وظهور أمارات كراهية كل ذلك من الكر سواء وقعا من الزوج أو الزوجة كل ذلك مما لا يجوه لأنه خلاف المعروف الذي أمر الله به في كتابه المبين ووصى به عباده المؤمنين وإذا تم العقل لزم تسليم الفرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج انطلبه ولم تشفلت زارها أو بلدها قال رحمه الله وإذا تم العقل الذي تسليم الفرة إذا تم العقل لزم تسليم الفرة في بيت الزوجية يلزم أولياءها أن يصلموها لزوجها ما لن يكون هناك أمور يعني يجرى العرف أو اتفق الطرفان على التأخير من أجلها فتجهيدها أو خدد يوم مؤين بالإتيام بها سيجد التأخير إلى الأجل عما غير ذلك في الأصل يقصد أن الرجل من حقه أن يدخل على زوجته وأن تسلم الزوجته إليه في بيت الزوجين التي يوقع مثلها في بيت الزوج إن طلبه ان طلبه إن طلب التفقين فعندنا مسألة يا إخوان مسألة الأرض ثم مسألة الدخول إذا تبث أن هناك حق للزوج على زوجه فيه فإنه يبدأ من الأرض فيبدأ هذا تبع أن يصنف في العشرة الزوجية من الأرض وهذا من دخل يا الحم الله يسبك للأذكار ويسادف بعض الأرض فالسيدة أول مرتبع يترصد على الأرض فقال إذا تم الأرض وجد تسليم فعلى هذا من حق الزوج على زوجك أن تسلمها وتمكنها من نفسها لمجرد العقد يعني هي الأصل العام تبقى الأمور التي جرى على العرفة التراضية بين الصراحين هذه مختلفة هذه حسب اختلاف الأحوال لا فلو قال لها أريد أن أدخل على زوجك قال أبوها لا حتى تنسني من دراستها وقد عقد عليها وثمت أخطي حق بيها أن يحول بيها وبينيها ولو رفع أمره إلى القاضي يظنه القاضي أن يسلم الزوجة إلى زوجة هديتها في بيت الزوجة نعم ولم تشترك دارها أو زلدها ولم تشترك دارها لو قالت ما تدخل عليها إلا في بيت أبي لا يزدني الزوجة فلو طالب أهلها أن يأتوا بها إليه في بيت الزوجة لن يكن له هدان لأنهم اشترطوا عليها أن تكون عندها وكلمنا على هذا الشرط أن تشترط دارها أو بلدها فلو كان بلده بلدا غير بلده كان يكون في جدة وهي في الندينة فقال تأتي من ذهان إلى جدة واتفقوا معه بالشرط أن تكون تاكنة في الندينة عند آية على مختاره المصنف رحمه الله أنه شرط يجد الوفاء به فليس بالحق أن يطالبه منقلها إلى جدة بل تبقى بأن, بأن المصنف يميل إلى كما هو قول بعض الصحابة رضو الله عليه إلى أن الثوجة تنزمه بهذا الشخص وتبقى عندها أحدها وفي ذالها وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة فوجوبا لا لعمل في عادة وإن استمهل الرجل استمهل أولياء المرأة والمرأة استمهلوا الرجل وقالوا أمهلنا البنس مثلا عندها ضرب فرض أنها مريضة وخاطوا عليها أنه لو جهدوا في لديك التوجيه قالوا تمهلنا تمهل عادة أن العادة جارية أن نفس هذا النوع من أن النساء يمهن فيمهنهم بالمعروف يعني نجرت من هذا العرف لا لجهازهم الجهاز طبعا لو فتح الجهاز ثلاثة عنظار النفس الجهاز وبالغ النساء في هذا والجهاز أنتم تعلمون ان الجهاز يقصد منه حظة المرأة عند الزوجة فإذا هو استعجل وقال أريدها فأفقط حقه في الجهاز فإنه لا يكون الجهاز عذرا يمنع من إجابة حقه هذا وجه أن الجهاز في الأصل يرابي حظة المرأة عند الزوج الزوج استعجل لو يقاه بكل جهاز جهاز يرأته برض أنه يخاف على نشي الحرام وعنده ضغط مثلا لو أنه أخذ إجابة ثلاثة أيام. فقال نريد أن نجهزة يومين أو يوم ما يريد هذا قال ما أريد أن نجهزة أريد أن من, من حقه ويجب عليها أن نحطوها إليه عند الطلبين فهذا معنى قوله لا لجهزة ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويجب تسليم الأمة ليلا لأنها نهارا من كل سيدها تخدم سيدها وتقوم بحقها وإذا جد وجه فقد أفقط حقه في المجينة فلا يملك الزوج إلا النبي فإذا تزوج أمثاً لا يملك فرضها إلا في الليل الفراش ويباثرها ما لم يضر بها أو يسغلها عن فرقه نعم يجد له مباشرها ما لم يضرها ويسغلها عن فرقه من حقه المباشرة إذا تحق إذا إذا المرأة بمتاعه ثق له أن يباشرها ويجامعها وأن يدخل بها ويدني بها فإذا خل بها يباشرها فإذا أمرأتها قال تعالى هم لباس لكم وأنتم لباس لهم وواردون عليكم بعضكم على بعض الله أحل المرأة لزوجها والزوج أحله أحله لزوجته فليس هناك مانع من المباشرة وغيرها مر للسلتاء وذلك يكون حلالا بمجرد العقل لكن إذا جرف العادة إلى عقد الرجل على المرأة لجرت العادة أنه ما يدخل بها إلا بعين من أهلها فمن القبيح يأتي إلى بيث أهلها زائرا ونطعها ويدخل بها دون علم من أهلها لأن هذا سترطب عليه المحاسب عظيم فلو أنه جاء إلى بيث الجودين والمرأة بكر ودخل بها ووقعها ثم خرج حدث لو حادث من مجرد خروجه ودعت المرأة حانة قال إنها زاني ورعيها بني والتهمت ولا يمكن أن ينسب هذا الورد إليه لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه دخل بها المعروف المتعرفي أنه يغتر فيها من أجل الحديث فإذا ازعت المرأة سيكون حين أجل محلل للتهمة فمثل هذا ترتب عليه خاصب عظيمة فالرجل يتوقف ويقول حتى ولي المرأة أبوها وأمها يعني جنس لأولياء بالعرف وليس لحكم الشرع لأن الولايات الأفضل خير ما بكره. لكن من يلي أمرها من حقه إذا استراه أن هذا الزوج يتهتك أو أنه يتساهل لبعض الأمور لا يمكنها وحتى لو يفتن فيه يستعديه على طريقة يأمل منها أن يقع أشيء لأن بعض الناس قد يكون مثل الله سلامه العاشية بطن الشرير عندما ميه السوق قد يصيب المرء ويستمتع بها ثم بعد ذلك يمكن ويطالب بالحقوق ويدعي انها من مكن مقدسه قد دخل عليها ويظهر بها حمل على اهل ويدعي و بالله الذره و وكانه لم يطهر فيتلعب في ما هو لا يريد به من يريد الاجهاض ونفوش بنت اختلها صلى الله تبارك واذ وقعت حوادث ذلك والاسر والجماعات التي تستفاد من هذه الكذب وتبوء بأواقب وخيمة لسبب التساهل في ميلاد الأموة فلا ينبغي في مثل هذا المسهن إذا عرف منه التهتك والتساهل في مثل هذا فقد شرع المصلح رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة في بالعشرط الزوجية ومنها أن الزوجة إذا أراد أن مسافر له الحق أن يصحب زوجته معه والسبب في ذلك أنه يخاف فتنة والمرأة تقوم على حال زوجها ما كان فركه لمرأته فيه ضرب على المرأة وفتنة لها فيكون الأمر آخر له أين الزوج؟ أن يسافر بها أي بالمرأة ويسافر بها شريطة أن يكون ذلك معرضا لها إلى الخطر أو وقوع في الضرر فحينئذ يجوز لها أن تمتنع ويحرم وضعها في الحيض والذبور ويحرم وضع المرأة في الحيض والمراد به أن يطاءها وهي حائط وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة على تحريم وطء المرأة الحائط فقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن النحيط قل هو أذن فاعتزن النساء في النحيط ولا تقربوهن حتى يطرر فلما قال تعالى فاعتزن النساء في النحيط اعتزلوا أمر بالاجتنام والاتقاء والاتعاد وهذا الأمر محدود بالمكان لقوله تعتزل النساء في المحيط والمحيط اسم مكان كالمقيم أي مكان الحيظي وبناء على ذلك لا يجوز له أن يطاءها ويجانعها وهي حائف ولكن يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج فله أن يباشرها ومفاخذها وأن يستمتع بجميع ما يكون منها إلا الوضع في الفرد والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقد قدمنا في كتاب الحيء تصليلات العلماء وكلام العلماء عما يحل ويحرم من المرأة الحائف وبيلنا أن أصح قولي للعلماء أنه يجوز أن يستمتع فيما بين الصبرة والركبة من المرأة الحائف إذا غلب على ظلمه الأمن من الوقوع في المحظور أما إذا غلب على ظلمه أنه سيجامعها فيحرم لأن الوسائل تأخذ حكم مقاطرها والنهي عن الشيء نهم عن وسائله المغلية إليه كما أن الأمر بالشيء أمر بلا زينه يعين عليه ويتوسل عن طريقه إلى ذلك الشيء بديا رحمه الله انه لا يجوز وطء المراه الحائض وهذا باجماع ولا يجوز الوطء في الدبر وهذا باجماع العلماء رحمهم الله فلا يحل الا الأقوال الشاذة المحكية عن بعض المتقدمين وهي تحكى ولا يعول عليها ولا يعمل بها فان الحرزه مكان الوط هو ان مكان الوط هو الحرز لأن الله سبحانه وتعالى يكون نساء حرث لكم فالحرث هو مكان الورث وهو القضل من المرأة وأما الدبر فإنه ليس بحرث ولا بمكان للورث ولا بمحل الله والطب يؤكد ذلك أن جماعها ضرم على ضجر وضروا عن المرأة ولذلك لا يجز وضع الدبر ولا يؤكد لمن خاله ولا إجبارها على أصل حيث ونجاة وله أيض الزوج إجبار زوجته على غسل حيظ لأنه في أصحص من الغلماء أن المرأة الحائد لا يجيز وقفها إلا بشطين أولا أن تطهر من حيظها والثاني أن تغتسل من ذلك الحيظ وبناء على ذلك لو طهرت ولم تغتسل الخلاف بين الجمهور والحنفية وذكرنا هذه المثلة بالطهارة والصحيش أنه لا يجوز وطها إلا بعد أن تغفسن من الحيث لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة عن الله تعالى قل ولا تقربوهن حتى يطهرن فنها عن وطئهن إلى الطهر ثم قال فإذا تطهرن فجاء الطهر على مرحلتين مرحلة الأولى وصف الله عز به مرأة فقال حتى يطهرن فوصفها بشيء ليس في يدها وقال حتى يطهر ثم وصفها بطهر في يدها فقال فإذا تطهرن فأتوا منه على أن انقطاع الدم وحده لا يفيد وأنه لا بد من انقطاع الدم واغتسالها بعد انقطاع الدم عنها فحينئذ يحل له أبواه إذا أثبت أن المرأة الحائلة لا يجوز وطوها إلا إذا انقطع عنها الدم ثم تسلت فإنها قد ينقطع عنها الدم وستأخر في المسل. فإن انقطع عن الدم فكما لا يخفى أنها طيلة مدة أيام الحيض لا يطع الزوج وحين وحينئذ يتضرر بالحباسه عن المرأة فإذا تضرر بالحباس وطهرة المرأة فله أن يجبرها ويزنها أن تغتسل لأن مصلحة روء متعلقة بذلك وحينئذ يجبرها أن تغتسل وتبادل من غصل مباشرة ما لم يكن في ذلك ضرر نعم غصل حيض ونجاة على غصي حلو ونجاسة يجبرها على غصي النجاسة وذلك لأن النفوس تتأثف وتتألم بالنجاسة والقدر والمرأة المطلوب منها أن تهيئ جميع الأسباب لتحديد زوجها لكي تكون حظية عند زوجها للغتسال والنظار والنقاء ولا يجز لها أن تتعاقل الأسباب المنفرة بحيث ينفر منها زوجها ولذلك ينضغي عليها أن تتعاطى هذه الأسباب من إزالة وله الحق أن يجبرها بغصر دم ونجاسة من بوم أو نحن ذلك سيقول لها اغفر هذا الدم اغفر هذه النجاسة ويجبرها على ذلك نعم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره وأخذ ما تعافه النفس من شعر إذا كان هناك إذا كانت المرأة الواجب على المرأة أن تتعاطى الأسباب كما ذكرنا للقيام بحق الزوج لتحديده من حبه والإنفة وهذا يتظلم منها أن تكون على أحسن الأحوال وأثنها فتأخذ من الشعر ما تعافه النفوس فمثلا كالشعر الإذي وكذلك الشعر العام فإنه ينزمها وله الحق أن يوضخها إذا قصرت في شيء من ذلك ولا شك أن المرأة إذا قصرت في نزل هذه الأمور فإنه نوع من الاستخلاف بحق الزوج ونوع من التبدل الذي قد يصل إلى حد المكروه إذا كان فيه نور من النسيان لحق العشير وإذا قصد منه الإضرار وصل إلى التحريم لأنه لا يجوز للمرأة أن تضر زوجها ولا أن تتعاطى أسلاب التي تنشر فلهم حقا يأمرها بحق شهر العانة وهكذا بالنسبة لشعر الأيبطين ولو الحق أن يؤمرها بإزالة شعر اللحية وهكذا الشارب كما لو إذا تليت بشعر الوجه على أصح قوله العلماء لأن هذا تنفذ من النفوس وتعافه فله الحق أن يطالبها بإزالته والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال وهي قاعدة مجمع عليها فالزوج يتضرر بذلك منها فحينئذ يجب على المرأة أن تزيل هذا الضرب الذي يمنعه من الاسمتاع بها ولا تكبر الزمية على غسل الزنابة لأنها ليست مقلفة لهم لي. الزمية ليست مقلفة من غسل جنابة على الضول بأنهم غير مخاطبين بذروع الشريعة قال رحمه الله تعالى قصر ويلزمه أن يبيث عند الفضرة ليلة من أربع وينفرد إن أرادت الباقي قال رحمه الله ويلزمه أن يبيت عند الفضوة ليلة حقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام حق الزوج على زوجتي وحق الزوجة على زوجها والحقوق المشتركة التي لا تخص بواحد منهم فأما حقوق الزوج على زوجتي فهنا حق القوامة وطاعتها لزوجها وبعدها ومن ذلك أن تخرج من بيتها إلا بإذن وأن تطيعه في ذلك تسع له وتطيع وكذلك أيضا حقها أن لا تأذن لأحد أن يدخل إلى بيته إلا بإذن حقه في ذلك كذلك من حقه إذا دعاها إلى فراشه أن تجي وأن تلبي ومن حقه عليها أن تصوم وزوجها شاهد تنفلا إلا بإذن وفي قضاء رمضان مفصل فيه بين الموسع والمضيل فإن ضاق لها أن تصوم بغير إذنه وإن كان موسعا فإن له أن, أن, أن يؤخرها لحديث أم المؤمنين عائشة الله هذا بالنسبة لحق الزوج على زوجه وأما بالنسبة لحق الزوجة على زوجها فإن للمرأة على زوجها حقوقا وهذه الحقوق التي للمراه على الزوج فرضها الله سبحانه وتعالى وبيناها منها ما يكون مصحبا للعقد كحق حق المهر والقدر وهذا سبق تقدم الكلام عليه كذلك حق النفقه والمعروف وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه في كتاب النفقات وكذلك حق المبيت والقسم وهذا من خي رحمه الله في هذه الجمل السابقه وهناك حقوق مشتركة وهي التي تجب على الزوج وتجب على الزوجة فلا تختص بالزوج ولا بزوجة ومن هذه الحقوق المشتركة حق العشر في المعروف فإنه يعتبر من الحقوق المشتركة يجب على الرجل أن يعاشر مرأته بالمعروف ويجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف قال رحمه الله ويلزمه أن يبيت عند الفررة ليلة من أربع ويلزمه ويلزم الرجل أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال لأن الله أحل له كاح الأربع فدل على أن نصيد الواحدة ليلة من أربع ليال هذا بالنسبة للحرة يبيت معها والمبيت سيأتي أنه يكون بالليل ويكون بالنهار على اختلاف أحوال الناس ويقصد من المبيت الجناء إلا أنه في بعض الأحيان إذا كان به عذر أو بها عذر قصد من المبيت الأنس والمباطمة وكونه معه كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه يبيت معها ليلة من أربع ولذلك قال كعب في قصة الرجل الذي جاع يشفه إلى عمر إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربعين من عقل فأزمه بلولة من بين الأربع ليال اثنان وينترد إن أرادت الباقي وينترد إن أرادت الباقي بالنسبة لإصابة المرأة إصابة الرجل للمرأة قالوا سيدا في كل أربع مرة هذا على إذا كان له ضرائر ولها ضرار وأما بالنسبة للرجل فإن تضررت لوضعه فقد أذر عن علي رضي الله عنه أن امرأة تنشكت من ذالها أنه أضرها فعجاز له أن نصيبها في ثلاث مرات يعني جعله كحد إذا تضرر في المرأة بالبياد يكون الثلاث من, بعد الفجر من قبل صلاة الفجر وحين توضع الثياب من الظهر ومن بعد صلاة العشاء فهذه ثلاث مرابح حين إنها تنبيهم من الشر على الحد الذي يستفق لغالب الناس هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للبرأة فالرجل ليس من أربع يصيب المرأة ان أمكنه ذلك لأنه تمهن عذر والمرأة تكله منها ثلاث عورات إذا كان سديد الشهرة وتضررت المرأة بكثرة وثنان ويلدمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة ويلدمه يجب عليهم الوطء ان قدر عليهم بخلاف الذي لا يقدر كذير السلم والذنم الشخص الذي لا يقدر لا يقلف لأن الله تعالى يقول لا يقلف الله نفسا إلا وسعى فدلت هذه الآية الكريمة على أن تكاليف الشريعة فقولنا يجب عليه ويردم به لا تكون إلا حيث تكون الانستطاع والقدرة فإن كان رجلا لا يقدر على الوصف ولا يمكنه الوصف فهذا معلوم ويُعدر لكن قال رحمه الله إن قدر عليه أنتنه القدر يردمه أن في كل ثلث سنة مرّا لأن عمر بن الخطاب رضا الله عنه سأل حطه كم تصل المرأة عن ذاعلها قالت رضي الله عنها ثلاثة أشهر والرابعة على نظر يعني يخشى عليها الحرام فأرسل إلى الأجناد أما ينبسم الرجل أن يغيب امرأتي أكثر من ثلث السنة وهو أربعة أشهر وهي مدة الإلاء التي جعله الله عز وجل مدة للإلاء وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى فلا ينقطع أن انرأ في هذه المدة لأنه يخشى ان تقع المرأة في الحرام وكذلك هو لا يؤمن عليها أن يقع في الحرام أمانا رضية المرأة وتنازلت عن فطوقها وطاب خاطرها وكانت واثقة من نفسها بمعونة الله عز وجلها فتفاهلت مع زوجها وأذنت له وفنح خاطرها وطاب خاطرها أن يغيب عنها أكثر من هذه المدة فهذا شيء بينهما لا بأس بذلك ولا حرض كأن يغيب عنها السنة والسنتين والسلاة لطلب علم أو لتجارة أو كسب رزق أو نحن ذلك ما دام انها راضية وواسقة من بسها وإن سافر فوق نفسها وطلبت خدومه وقدراه لزمه فإن أبى أحدهما مرق بينهما بطلبها قال رحمه الله وإن سافر فوق نفسها وطلبت خدومه وقدر لزمه وإن سافر فوق نفسها السنة إن سافر فوق نفسها وطلبته وقدر قالت له أريدك أن وقدر أن يأتي فيجب أن يردع من سفره لأن الضرر يزال قد قالت صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وهو حديث أجمع الفلماء على طحة مثلي لأن النصوص والكتاب والسنة كلها تدل دلالة واضحة على طحة فهذا أصل على أنه لا يجز بالرجل أن يضر بالمرأة ولا أن يتسبب في الإضرار بها فالسفره مضر والنهي عن شيء نهي عن أسلابه الله نعى عن الضرر والسفر هذا فيه ضرر ينبغي عليها أن يعود إلى زوجته وأن يقوم بحقوقها نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها فإن سافرت وطلبها أن تعود أو سافر وطلبته أن تعود فحينئذ إن رجع فلا أشتغل وإن لم يرجع واشتكر صاحب الحق إلى القاضي أو إلى الحاكم فإن الحاكم يفرق بينهما لأن هذا حق جاوز الضرب مثل فرقة الإله وتسن التثنية عند الوضع وقول الوارد تقول رحمه الله وتسمى التثنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلا وقال باسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهذا من الذكر الوارد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيقول بسم الله لأنه اسم الله بركة كما قال تعالى كبارك اسم ربك بالجلال والإكرام فالله جعل بسمه البركة والبركة زيادة الخير فإذا سمى على شيء وضع الله فيه البركة فإن سمى على جماعه اعتزل الشيطان لمكان ذكر الله عز وجل ويقول هذا الدعاء الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها ويكره أثناء الجماع هذه كلها يغفرها العلماء آداب الجماع والشريعة الإسلامية شريعة كاملة كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين النبي رضي الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد أتمه فأكمله فأحسن إثمامه وكماله فهو يكون مع المسلم في ليله وفي نهاره حتى في فراشه مع يذكر الله سبحانه وتعالى ويتاثر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قديده ويتاثر يقال من الوالد وفيما يفظ من الهدي فيقرع سفرت الكاكرى العلماء سفرت الكلام أثناء الجناز ولا يقصد في ذلك نص والامر في هذا يعني باب العلماء يقول إن الجناء نزل قضاء حادث ليس فيه نقص لكن فيه قياس واجتهاد وله وجوه قياس له وجوه عند من ويعتبر له وجوه تقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الرجلان يقضيان حغائك أو يقضيان حاجة يكلم أحدهم الآخر فإن الله ينقص ذلك فجعل المقت عند قضاء حاجة قالوا والجناع حاجة فإذا كفر الكلام فإن هذا من الكلام لا يتحد الكلام أثناء الجماع إلا أن بعض الغلمات رأس هذا رحمه الله وقال فرق بين كلام وكلام فإن الكلام أثناء الجماع قد يكون من المعاشرة المعروف وقد يكون من التحبب والتودد والتلقف مما يعين على مقصود الشر من فصول الإلهة بين الزوج والزوجة فقال إن في هذا سعة والأمر واسع في هذا وليس هناك نفس كما ذكرنا فمن يصحف القياسة ويقل بما ذكرناه وإلا في الأصل الجواب خاصة إذا عليه ما ذكرناه من المطالح الشرية نعم والنزع قبل فراغها والنزع قبل فراغ المرأة لأن الرجل ربما أنزل قبل أن تنزل المرأة فيكون قد أصاب شهوته ولم تصد المرأة شهوتها ونبه العلماء على ذلك بما فيه من المفاسد والعواقب الوخينة فإن المرأة تكره زوجها وتفس أنه كأنه يريد قضاء حادثه فقط وأنه لا يختفت إليها ولا يريد أن يحسن إليها ويكلمها في عشرته فلربها حقدت عليه ودخل الشيطان بينهما فأسدها عليه فيشرأ بناء على مقاقد الشرع العامة من حصول السكر والإذن أن يغطي المرأة حقها وأن ممكنها من الإنزال فلا ينزع قبل أن تنزم المرأة لأن ذلك أبلغ في الحظوة وأبلغ في النحبة وأبلغ في المودة ومقصود الشرع تحصيل ذلك وتحصيل الأسلام المعينة عليه نعم والوضع بمرأة أحد أهلين. والوضع بمرأة أحد لأن الله أمر بسفر العورات وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم لنفسك امرض بستره العوره ومتمنع على عباده باللباس والستر الذي يوارى السوءات ويحفظها وفي حديث المقبوري حديث عبد الله بن عباس في الصحيحي ان احدهما كان لا يستر من بوله قال بعض العلماء لا يستر اي انه يقول ستنكشف عورته عورته يبدو يقول امام الناس ولا يشبر عورته فجعل الوعي في القبر على كشف العورة والعياذة بالله والتساهل فيها وهذا قول عند بعض الظلماء وإن كان الصحيح القول المشهور أنه الاستنزاه وقطع الضول أنه في ذلك ولا يستبرئ كما جاء صريحا في الرواية في الأخر إذا فدف هذا فإنه لا يجوز للرجل أن يجانع زوجته أو يقع الظناء في موضع لا يؤلم فيه نظر الغير وكذلك لا يجزل الزوجين أن يتساهل في كشف العورة أو وقوع الجناع على مرأة أو مصنع من الأبناء أو البنات فإن ذلك من أعظم ما يضر بالأولاد ومن ربما أحسدهم خاصة إذا كانوا في سن صغيرا فإن له عواقب وخيمة وأضرار مستير تضر بالولد ذكرا كان أو أنثى فلا ينبري أن يجامع المرأة بجوار أولادها بجوار أبنائها وعلي أن يتعاطى أصباب حذبها وحذب عورته وعورتها والأصل في الأصول الشريعة ودل الشريعة كلها تدل من حيث العمومات على أنه لا يجد للمسلم أن يتساهل في عورته بل عليه أن يحفظ عورته قال صلى الله عليه وسلم إحفظ عورته إلا من أهله فما إلى عن العورة فقال يا رسول الله عوراقنا ما نأتي منها وما ندب قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجه فأجاز له العورة للزوجة ومفهوم ذلك أنها لا تحد للغير فلا يجز أن يجامع أو الواقع في مكان لا يألم فيه النظر كأماكن الطرقات والكابلة أو يكون على موضع لا يألم فيه من دخول الغير وهجم الغير عليه خاصة إذا كان مكان مختلطا أو لا يعمل من جهول الأدناء والبنات ونحن ذلك كل ذلك ينبغي تعاق الأسباب فيه والتحدث فيه والتحدث بالجناع كأن يتحدث الرجل بما يكون بينه ودين المرأة أو تتحدث المرأة بما يكون بينها ودين زوجها وهذا نشك يظل دلالة واضحة على منصلا الله الآخر لهاب المرؤى وصلة الحياة وصفاقة الوجه فإن من لا يستحي لا يستغرب منه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناشاء من نبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئ فالذي لا حياء عنده بل ولا عقل عنده هو الذي يقول هذا فإن أمور الزوجية أسرار ولا يجوز عن تباه والأسرار أمامة فإن للزوج للزوجة يحفظ أسرار زوجة والزوجة أن تحفظ أسرار زوجها وكمن الامرأة خالحة جيمة اطلعت على خلم من زوجها في الفراش وصبرت وصابرت واحتسبت ولم يقل على ذلك حتى الغير حتى في حال أدية الزوج لها تكتم ذلك ولا تفشي له سرة ترجو رحمة الله عز وجل وتحس أن هذه أمانات تخاف من الله عز وجل إذا أشفها أو لم نحف لها أو اطلع الغير عليها وكذلك في النسبة قب رجل مع امرأته لا يجوز أن هذه الأسرار ولا يتحدث بكيبية إتيانه لأهله أو بالأمور الخاصة التي بينه و بين الزوجين كل ذلك من الأمانات التي ينبغي على الزوجة أن يحمضها و على الزوجة أن يحمضها و يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد لغير جضاهما و يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد و في هذا أن الزوجة مع ضرتها تغار وإذا كان المسكن قريبا ومطل فأن يكون مسكن واحداً مشتركاً بينهما فإن الغيرة تكون عشد ولربما وصلت إلى الشقل إلى الأذية وإلى الإضرار فإنها ما تلبث هذه أن تراه عند هذه على مرأة منها ونسلم فمثل هذه الأشياء تحدث الأذية بين الزوجات والإضرار والنهي عن الشيء نهي عن وسائل مقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصدين فجمعهما في النسكة من واحد وسيلة إلى شر ووسيلة إلى ختنة وإلى ضرر فينهى أنه يمنع منه وله منعها من القروض من ننزله أجاز بعض العلماء إن يجمع بينهما في سكن حلاف الضرورة فكان الرجل رجل ذو جدان وأمن من الضرر بينهما وكذلك أيضا مرس عندهما ولا يستطيع أن يجب سكن وقد يقع هذا في بعض الأحوال الخاصة كالنزول في الأماكن التي لا بناء فيها كأن يكون ما عند الله خباء خبائين فالشاهد من هذا أنه لو وجدت حاجة وضرورة الخصوم في هذا على قد الحاجة وضرورة وله منعها من القروض من نزله هذا حق من حقوق الرجل على مرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعوا عنا الله مسادب الله وقال كما في الصحيح إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجدة فليأذن لها فقولوا إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجدة فهذا يدل على أنها لا تخرج إلا بإذن فإذا كان للصلاة من ذا بأولى غير الصلاة فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا إذا استأمنت ذاعلها وزوجها فإن أدن لها خرجت وإن لم يأذن لها فإنه يجب عليها أن تلزم بيتها ليس الزوجية فألا تخرج منه هذا ونص على هذا جماهير العلماء قحمهم الله إنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها وأما إذا خرجت بدون إذنه فقد عصت بحالها فإنه شريك لها في ذلك الإثم ويعتبر خروجها من بيتها بدون إذن زوجها استرجالا وخروجا عن حق الطاعة فهي بهذا مسترجلة على زوجها خاصة إذا قالت له لا سمع ولا طاعة أو قالت أنا حرة أفعل في نفسي ما أشاء فإن قالت هذا فإنها مسترجلة عليها لعنة الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المسترجلة من الأحطاء التي يقع فيها البعض من النسوة أصلحه الله بسبب هذا اللوف والخلط الذي يقع من مشابهة الكفار ونساء الكفار من احتجال النساء ومحاولة المرأة أن تكون كالرجل سواء من سواء دون أن تشعر بحق قوامته عليها فإن هذا كله مما يجب صخط الله وغضبه إن ضغي على المرأة أن تخافاً من الله عز وجل وأن تتق الله عز وجل وأن تعلم علماً يقين أنه لا يمكن أن تصلح الأمور إلا بشطرة الله التي فطرنات عليها وجد لهم عليها فالمرأة لا تتقين حياتها إلا مع ذالها إذا كانت تحته سامعةً مطيعة ولا يتقين أمر المرأة مع الرجل إلا إذا اتقى أيضاً الرجل ربه وأحس أنها أمانة في عمقه ومسؤوليته يسأل عنها بين يدي الله ربه فيتق الله فيها فإذا علم كل منهما حق الآخر وأدى استقامة الأمور أما أن تخرج المرأة عن طولها وتحاول انتشادها الإنتاج ولا تعترف بزوجها بحق أو تقول ليس لك علي أمر أنا أخرج أنا أفعل بنفسي ما أنا حرة في نفسي وهكذا مع إخوانها وأوليائها إذا كان لها أخ أكبر منها أو كان لها أب فقال لها لا تخرجي فكل ذلك من الهسيان والتمرق ومن الاسترجال من الله السلامة والآخر فعلى المؤمنة أن تبتق الله عز وجل وأن تحذر من نشادة الكافرات والعاهرات والصاقطات التي لا حياء عندهم وأن لا تجاريهم في الأخلاق الرديئة فإن من أحذ قوما وصنع صنيعا فشر معهما العيادة بالله فأمور النشاء لا تبتقي إلا بالتوام فإذا أحذفت المرأة بحق دائلها أحذروا في الحق فلا تخرج من البيت إلا بإنه وإذا شعر الرجل أن امرأته تحتك وتحس لهذا الحق الذي له عليها فإنه سرعان ما يستجد بكثير من الأمور ويحصل شيء من الهد والمحبة والإله بين الزوجين والعكس بالعكس فإن الرجل متما شعر من المرأة أنها مستعلية عليه سيستخل أمورا ويلجأ إلى أمور قد تكون سببا في هدم بيت الزوجين الواقب على المرأة الفتيح زوجه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ويجب عليه أن يرتق الله في هذا الحق فكما أن النساء مطالبون فكما أن النساء مطالبون بحذ حق القوامة وعدم الخروج من بيت الله بإذن الرجل كذلك ينبغي على الرجل أن لا يتقل ذلك وأن يرتق الله في وزوجه فلا يأمرها بعقوق الوالدين يمنعها عن والديها إذا كان هناك مناسبة أو أمر موجد لجيارة والوالدة لمرض أو حاجة يحتاج أن ترى بنتها يحتاج الوالد أن يرى بنتك وهو مريض او عنده أمر أو نزل به شيء أو كانت هناك مناسبة جرى العرق أن تكون شاهدة عليه أن يشاعدها على ذلك وأن على ذلك وأن يهيئ لها من الأشفاد ما تقصد به الرحيم وتذلها بذلالها فمقصود أن أولد من التعامل من الطرفين فالإسلام لم يقل للرجل لك حق القوامة ويقش عند هذا له حق القوامة بتقوى الله ولذلك تيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله إذا استأدم أحدكم امرأته النفسي فليأذن لها فنهى عن استغلال حق القوامة فالرجل يأتي ويقول للمرأة أنت تسمعي لي وتطيعي ولا تقل من البيت إلا بإني يمرض أبوها ويعلم بمرضه فيقطع الرحم ويأمر بقطع في الرحم إن شاء الله سلام على ويقول لها لا تخرج ولا تصلي والدك ولا والدك ولربما كان مريضاً وكانت أمها مريضة أو كانت مجتاجة إليها فيمنعها من ذلك فلا ينبغي استغلاب مثل هذه الحقوق بل ينبغي الأدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي وضع الأمور في نصابها وأن يعلم كل منهما أن الله سائلها عن حق الآخر ضيع أو حذب ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته ويستحب له أن يأذن لدوجته أن تمرض قريبها المحرم أن تكون معه في مرضه في مرض الموت أو الأمراض الحديدة يكون والدها ما عنده أحد ما عنده مراهب في مرض فأزنف أن تكون مع والدها يذهب لها الرجل الكامل الفاضل الذي زينه الله عز وجل بمكان الأخلاق وكان من خيار المؤمنين كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن المؤمنين وأكملهم خلقا ولذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فينبغي على الرجل إذا علم بمرض والد زوجته أو علم أن والدتها تحتاج بها المنبغي المكان للأخلاق ومحاسم للعادات بل ومما يحنك ومما يكون له عطيب الأثر أن يبادر المرأة بنفسه وأن لا ينتظر من المرأة أن تقول له أريد أن أذهب هذا هو صنيع الأحياء والصف والأبرار الذين هم موفقون ومسجدون في أمورهم ما ينتظر منها أن تقول أذهب إلى أبي أو أذهب إلى أمي بل هو الذي يقوم لأخها والجهاب بها إلى والدها وعلى إذا جاءت إلى أهلها وقالت إنه هو الذي جاء به أو إنه هو الذي أمره كم يكون له من, من صالح الدعوات وكم يكون له من المحبة والقبول عند أهله هذا كله من الأمور وهذه كلها أمور محمودة وعواقبها طيبة سيمر المسلم أن يكون في أحسن الأماكن ولذلك يقولون لا يكون المؤمن على أكمل الإيمان إلا إذا كان في اكتخاته وأحواله في أكمل أحوال مثلا. إذا كان رحيماً وصهراً لقوم كان خير صهري لصهري وإذا كان زوجاً من كان خير زوجاً من خيار الأزواج وزوجاتهم هذه دائماً نرى معال الأمور فإذا علمت أن هناك قريب لها يحتاج إليها وتأمن الفتنة بوجودها معك فحينه ينفذهب لها إليه إلا أنه قد توجد بعض المعوقات كوجود بعض الفتن في فيت القريب فإن أن كان الزوج أن يسيطر على ذلك ووثق من زوجته فيذهب بها ويصيها بطفو الله عز وجل وإذا كان الثلاث يستطيع ولا يستطيع هو ممكن أن يذهب معها فيساعدها على صلة الرحم ويقوم حافظا لحق الله عز وجل فهذه أمور يحتاج كل الزوجين أن يتفاهم فيها ولا يستطيع الإنسان أن يضع علىها حدا معين إنما المقطود وجماعه أخير كل أن يثق الله كل منهما في حق الآخر ما. وتشهد جنازته وتشهد جنازته بمعنى أن تحضر تغفيله وتكفينه أن تحضر أن, أن تراه بعد تكفينه أن ترى جنازفه فمن الشديدة والأحوال إذا توفي الرجل تشد البنت أن ترى والدها بعد تكفينه وتكفينه فتشهد جنازفه معنى تلقي عليه النظرة كما أجر على أبي بكر رضي الله عنه وكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال تلت حين وميته فإذا أرادت أن تسلم على والدها وهو ميت يعني أن تقبله وهو ميت كبنته وقريبته النحر فأخذها من أجل أن توقي عليه النظرة ومحو ذلك فلا بأس أمنى أن تخرج معه في الجنازة في المرأة لا تشوي على ولا تشهد الجنازة نعني وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته قال رحمه الله وله منعها من إجارة نفسها للزوج أن ينع الزوجة من إجارتها من أفسها من عملها فيقول لها تجيسين بالبيت ويقوم بالنفقة عليها فإذا قال الزوجة زوجته تجيسي في البيت يجب عليها أن ولا يجب لها أن تنتنع وتعصية فإن عصت فقد عصت الله ورسوله وثانيا إذا قال هديك بي في بيته وقام بحقوق النفقة لا يجب لها أن تؤهي فتجد في البيت وتظهر له التسخط والتمرد والتدرم والتأكثر من منعه لا, لا ينبغي هذا المرأة سكن لرجل وجعل الله عز وجل خيرها في بيتها إلى نزل في بيتها وقرب في قرارها قامت على بيت الزوجية وأصرحت أبناءها وزناتها وهذه هي بشالتها الأولى وهذا هو حقها الأوجب الآكل ولا يمكن للمسلم أن يبر خالته ويعق أمه فتذهب للأغراب وتترك الأقارب وتترك أبناءها وفلزات كذبها لمرأة أجندية تربي براتها إذا قال له زوجة تجسين في بيتك وتربينا أولادك تقول سمعا وضاعا بنفس المطمئنة وترضى بما أمرها بذي زوجها فلعل الله أن يجعل لها في ذلك خيرا كثيرا فكم من امرأة خرجت فرأت من الفتن ما تمنت أنها لم تخرج وكم من امرأة خرجت ومكثت في بيتها فبارك الله لها في مجلسه وبقائها في بيته وهذه الأمة كانت في أوج عزها وكرامتها وكانت المرأة ناشفة في بيتها ومعنى وكلنا يعلم أن قرود المرأة ليس بشرف في سعادة الأمة ولا في كمالها بل قد تكون سعادة الأمة في بعدها عن كثم عن سلامتها عن فتنتها وفتن غيرها قالت يا صاطمة رضي الله عنها خير للمرأة أن لا تر الرجال ولا يراها الرجال فإذا أخذت الرجل غيرها وقال له يا الله اجتي في بيتك وقالت سمعا وطاء أسابها الله على سمعها وطاعتها وضارت لها في نزيسيا لأن هذا من تقر الله ومن اتق الله جعل له فرجا ومفرقا فحينئذ قد يضع الله البركة لهذا القبيل الذي يكون من زوجها خير لها من كثير لا تحمد عاقباته ولا يعني هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج إنما نتكلم على الأصل الشرعي فالأصل الشرعي وفرنا في بيوتكم والأصل الشرعي أن تحفظ أبنائها وبناتها وتقوم على تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم وهم أمانة في عنقهم ولا تستطيع أن نرعى أن عظيم الخسارة التي يمنا بها أولادها وذناتها حينما تترك البيت وتذهب خارجة لغير رسالة البيت بتسليط حق البيت فلتتصور لو كانت أمها تاركة لها في بيته كيف يكون الحالة ولو أنها نشأت في بيت لا ترى أمها إلا حين رجوعها من العمل وهي في حالة منهة مجهدة لا تستطيع أن تتبصن لها ولا أن تضغي لها حنانا ولا أن تقوم عليها بشأنك وقد تركتها إلى أدنية كيف يكون حاليا فإذا طلب الزوج الشاهد إذا طلب الزوج المرأة أن تبقى في بيكه فعليها أن الله وأن لا وأن لا تنانع فلا تقل دمرت مستقبلي ودمرت حياتي والكريمات التي منقت وخدع بها نساء مؤمنات مستقبل المرأة في تقوى الله عز وجل مستقبل المرأة في خوفها من الله ومرقبتها لله سبحانه وتعالى وقيامها بحقوق بيتها وحقوق زوجها وهي بسبب الموقوف على خروجها من البيت وإلا ما قال الله وقرأ في بيوتكم فالشاهد من هذا أن الأصول كلها دالة على أن حق الزوجين أن يحفظ زوجته في بيته ولذلك لما كانت بيوت الزوجية وكانت المرأة قارت في قرارها وسلم غيرها من الفتن فإذا خرجت المرأة وأصبت فقد عصدت زوجها إذا عصدت على هذا الوجه وقد أمرها أن تقر في بيتها إنها آثمت في ذلك القروج وآثمت في تلك الإيجارة ولا يجوز بالغير أن نعينها على إيجارتها المحرم على هذا الوجه وعليها أن تسمع وأن تطيع وكذلك توص المؤمنة أختها إذا ألمتها أن زوجها لن يأذن لها بالأمل هذه بوظيفة فإن عليها أن توصيها وتذكرها بالله عز وجل أن تبقى في بيتها وأن لا تصر على معارضته وكذلك على المشروف عن بمعصيته في هذا الأمر فإن الزوجة إذا دعا امرأته وأن تبقى في البيت ربما دعاها خوفا عليها من الفتنة وهذه غيرة شرعية ومن حقها من غار والرجل الثاني هو الذي غار كذلك أيضا قد يمرها بمتبقاء في بيتها لمصلحة أولادها فأولادها يضيعون ولا يمكن لأي امرأة أن تصل إلى حنال الأمومة ولا يمكن لأي ولد أن يجد حنال الأمومة غير الأم ولذلك ضياع هذا الحق عن ولده سيضر به وينشأ أولاده قد تقطعت أواصرهم بينهم وبين الوالدين وهذا كله له نتائج عكسية فإذا طلب الزوج يجب على الزوج أن تلبي أما لو أن الزوج نظر إلى أن زوجته فيها خير إذا خرجوا ونفعت دنات المسلمين فعلموا وكانت تريد تعليم وعلم انها حافظة بدينها حافظة لمرؤتها بعيدة عن ختم وقام على ذلك على أكمل وجوه وأكملها وأرادها أن تبقى في ذلك فلا وهو مأجور وهو مأجور على ذلك إذا كان قصر أن تعلم دنات المسلمين وأبناء المسلمين دنات المسلمين الخير فإن الله يعجره على هذه المنية الصالحة ويعتبر من الأعمال الطيبة ولا بأس لذلك إنما المقصود إذا نظر الزوج إلى المطلحة ونهى الزوجة أو منعها لرأي مرتعا فما على الزوجة إلا أن تسمعها وتفع ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته لو قال لها أنت الذي ترضع الورد ولا يرضعه غيره فإنها تسمع له وتفع إلا من ضرورة محامة كان عندها باور حاجة حي إ حاج توجد لها أن تة الولد إلى غيرها صحيين إ ال اسممن.